يا وجودي وجد من صاح يبكي والديه كل ما ناظرت حاله وهمومك تحتويك ويا وجود اللي من الشوق قلبك يهتويه والبلنه ما يحبك ولا هو يهتويك كل ما تنصاه بالوصل والحب النزيه صد عن وصلك وحبك ولا قد لد فيك كل ما تنصاه بالوصل والحب النزيه